من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه فكأنما أحيى الناس جميعا ولقد جاءتهم. أقولنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض المسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فتادة ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أو يصلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتعوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن إن كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليأتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.